كانوا يعملون ذلك لانهم امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون واذا رايتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم كانهم خشب مسند يحسبون كل صيحه عليهم هم العدو فاحذرهم قاتل قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا تَأْتُوا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوْ أَمَرُؤُؤٌ رَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ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 السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لا ارجعنا اتِ لا يُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَدَلُ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ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 رب لولا أخرتني إلى أجل قريب إلى أجل قريب فأصدق وأكن مِنَ الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء جعلها والله خبير بما تعملون